بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى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 122. كلا إنها تذكرة 123. فمن شاء ذكره 124. في صحف مكرمة 125. مرفوعة مطهرة 126. بأيدي سفرة 127. كرام بررة 128. قتل الإنسان ما مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَالْيظُرإِن سَانُ إى قَامِ أَ صَبَبِن الْمَ أَصَضْبَ ثمَُّ شَقَقنَ الأرضَ شَقْقَ فَأَبَتْ نَافِيهَا حَببَ وَإِنَ بَوْ وَقَقْبَ وَزَيتُ وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ 126. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني 127. وجوه يومئذ مسفرة 128. ضاحكة مستبشرة 129. ووجوه يومئذ عليها غبرة ف قها قرى ألا إهُ الكفرَة الفجرة